من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يونوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين